عبس قال الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر اما من استغنى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 إلى النبي صلى الله عليه وسلم معايا اخوه إخوة جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولاً في دعوة صناديد الكافرين يعني ناس كبيرة أيمة الكفر فلما جاء الاعمى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله ويتعلم منه دخل النبي عليه في المجلس مع مين مع الناس الكبيره ابي جهل عقبه بن ابي معاي شيبه وعتبه بن ربيعه الوليد بن المغيره سادته المشركين يدعوهم الى الله عز وجل ويبين لهم الشرع والدين وبعدين جاء مين عبد الله بن عم مكتوم دخل قال يا رسول الله علمني مما علمك الله ده داخل ايه عايز يتعلم راغب في العلم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبس عبس يعني كانوا كشر كانوا ايه؟ كشر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تضايق يعني كانوا يقولوا تأخر شوية مش وقته خلينا الآن مشغول مع هؤلاء الكبار فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه هذا الصحابي الجليل الرجل كان أعمى لا يرى يعني ما شافش حاجة فلما فعل ذلك عاتبه الله عز وجل في عتب تاني أيضا جاء بلال وصهيب بلال وصهيب عبيد وفقراء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشغولا ايضا مع أكابر المشركين فأعرض عنهم صلى الله عليه وسلم وجلس مع الكبار لعل الله أن يهديهم فعاتبه الله عز وجل وقال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم عاتبه الله عز وجل لانه اعرض عن اولئك الصحابه الاكابر رضي الله عنهم هم فقراء وضعفاء لكنهم إيه؟ اكابر هنا لما جاء ابن ام مكتوم ففعل هذا فانزل الله عز وجل عبسه وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدرك يا رسول الله لعل هذا الفقير الضعيف الأعمى أن ينتفع بتذكيرتك وأن ينفع الله عز وجل به الناس أشد من نفع هؤلاء عبس وتولى أن جاءه الأعمى إزاي تفعل هذا وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ولذا قال الله عز وجل له وذكر أو فذكر إن نفعت الذكرى قال الله عز وجل وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يبقى أمره الله عز وجل أن يذكر جميع الناس ثم قلست عليهم بمسيطر يعني القلوب بيد الله وقال في الآية الأخرى إن نفعت الذكرى على أحد وجهي التفسير يعني ذكر حيث ينتفع الناس بالذكرى ولا تذكر من لا ينتفع به بالذكرى هذا وجه من أوجه التفسير ذكر إن نفعت الذكرى يعني حيث تنفع الذكرى وما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى أو يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذكر أَمَّا من استغنى فَأَنْتَ عَنْهُ تلهى أَمَّا من استغنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى يقول هنا أي لعل هذا ينتفع بتذكرتك يا رسول الله وهذه فائدة كبيرة المقصود من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهي وعظ وعظ الناس وتذكير المذكرين فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليا يعني أيهما أولى بتذكيرتك أنت جالس في المسجد الناس جايين لك تقول لهم طب خليكوا قاعدين أنا بس هلف عن الناس بره الله من أولى بالتذكير اللي جاءك صح الذي جاءك لماذا لأن الذي جاءك جاء وقد فتح قلبه فإن الذكرى ستنفعه أشد نفعا ممن أعرض عنك يعني اللي انت رايح له تذكره ده ده في الحقيقة معرض صح والإيه ممكن يقبل وممكن ما يقبلش لكن كونه قد أعرض يغلب على الظن أنه هو ممكن ما يقبلش ليه؟ التذكير لكن اللي قالك هو أحق بالتذكير فيقول المصنف وهذه فائدة عظيمة وهي أن اولى الناس بالموعظة والتذكير من جاء إليك فإن قلبه قد فتح فانتفاعه بالتذكرة أعظم ممن أعرض وتولى وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني اعراضك عن الفقير الذي يحتاج إلى التذكير وتصديك للغني المستغني اللي مش عايزه يتذكر الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه فإنه لا ينبغي لك فإنه ليس عليك ألا يزك يعني أنت الوقت لما واحد يأتيك يريد أن يتعلم ويريد أن يتذكر وأن يتعظ واجب عليك الآن أن تعظه وأن تذكره بالله لكن المعرض المستغني هل يجب عليك أن تتبعه هل يجب عليك أن تذكره قال لا لا يجب عليك ذلك المعرض المستغني إلا عيما تذكره أقول لك لا لا لا مش وقته طب بعدين بعدين بيصدك هذا لا يجب عليك أن تذكره لكن اللي جاء جاءك هذا الذي يجب عليك قال فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم لا يترك إيه؟ أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة أنا قدامي أمر متحقق يقيني مثلا دعوه الناس الى الله عز وجل نشر الدعوه وبثها وتعليم الناس والاخذ بايدي الناس الى الله عز وجل دي مصلحه متيقنه ولا لا متيقنه فيها شك فيها شبهه لا طيب مثلا دخول البرلمان والمشاركه في البرلمان عن طريق او دخول الناس الى البرلمان لخدمه الناس وخدمه الدعوه والكلام ده استطاعتك لفعل هذا لخدمه الدين يعني عن طريق البرلمان امر مصلحه متيقنه ولا موهومه او متوقعه محتمله محتمله صح محتمله ولا محتمله طيب لو تعارضت المصلحه الاولى مع المصلحه الثانيه يعني كوني سافعل هذا الأمر ساتخلى عن اصول من اصول ديني او اضيع دعوه قائمه لما الاثنين يحصل فيه تعارض عندي ايهما اقدم المصلحه الايه المتيقنه هذه قاعده فقهيه مهمه وهي ايضا من مقاصد من مقاصد الشريعه يبقى المصلحه المتيقنه اللي جايين لي يقولوا ذكرني ايه بالله عز وجل هذه المصلحه مقدمه على المصلحه المتوهمه الا الله اعلم ممكن تحصل وممكن ما تحصلش يبقى ليس من العقل ان اضل اترك المتحقق للايه للموهوم قال المصنف رحمه الله وهذا وهذه قاعده مشهوره لا يترك امر معلوم لامر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة استفدنا القاعدة دي من ايه أما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى قال الله عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره يقول الله عز وجل أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله تعالى يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون اليه يبين الله عز وجل لهم الرشد من الغي فمن شاء ذكره أي فمن شاء عمل به يعني استفاد بالموعظه والتذكير هذا كقول الله عز وجل قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم ذكر الله عز وجل محل هذه التذكره وعظمها ورفعه قدرها فقال في صحف مكرمه مرفوعه مطهره يعني في صحف رفيعه القدر والمرتبه مطهره اي من الافات عن ان تنالها ايدي الشياطين او يسترقوها بل بأيدي سفرة هو يتكلم الآن عن الصحف المطهرة الصحف المطهرة المقصود بها اللوح اللي المحفوظ مقصود بها اللوح المحفوظ قال بأيدي سفرة يعني هذه الصحف الكريمة المطهرة التي فيها كلام الله عز وجل بأيدي هؤلاء الكرام وهم الملائكة بأيدي سفرة كرام برر قال أي لا تستطيع الشياطين أن تصل إليها لأنها محفوظة بحفظ الله عز وجل والسفرة هم الملائكة وسموا بذلك لأنهم سفراء الله عز وجل علف أنت لما يكون لنا مثلا سفير في إحدى البلاد السفير ده المفترض إن هو سفير من بلدك لهذه البلد ليرعى أحواله احوال اهل البلد هناك ويوصل الى حكومه تلك البلاد كل ما فيه مصلحه لاهل بلده هناك لو اصابهم حاجه يرجعوا المين للسفير ده معناه السفير فالملائكه سفراء الله عز وجل الى عباده وأنبيائه إلى عباده وأنبيائه. قال كرام أي كثير الخير والبركة برر قلوبهم وأعمالهم يعني بررت القلوب والأعمال وأنتم تعلمون أن الملائكة مصير ولا مخيرين مصير صح لا يعصون الله ما أمرهم. يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا فهم كرام بررة يفعلون ما أمرهم الله عز وجل ولا يقصرون في شيء من ذلك قال وذلك كله حفظ من الله لكتابه إن كتاب, أن كتاب الله عز وجل أنزل الله عز وجل للقرآن أول في اللوحي المحفوظ ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملائكة الكرام عن طريق أمين الوحي جبريل قال كل هذا دليل على حفظ الله عز وجل لكتابه ولذلك إخوة الكرام كتاب الله عز وجل القرآن لا يتغير ولا يتبدل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه محفوظ من اول نزوله بحفظ الله عز وجل تحفظه الملائكه كل هذا دليل على حفظ الله عز وجل لهذا, لهذا الكتاب العظيم من أول نزوله حتى يصل إلينا فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل قال قتل الإنسان نقف عند هذه الايه قتل الإنسان ما اكفره بعد ان بين الله عز وجل ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوصل التذكرة للراغبين وأن المعرضين هو ليس عليهم بمسيطر وأنه لا يلزمه صلى الله عليه وسلم أن يهدي أولئك بل يلزمه أن يهدي الذين أتوا إليه ثم بين الله عز وجل أن هذه التذكرة نزلت وهو القرآن الكريم بأيدي الملائكة الكرام البررة ثم سيبين الله عز وجل بعد ذلك حال الإنسان مع كتاب الله عز وجل ثم يبين الله عز وجل ما يتعلق بخلق الإنسان وأحواله في آخر الصورة هنحاول نحاول ان شاء الله عز وجل الاسبوع القادم إن إحنا ننتهي بإذن الله عز وجل من باقي هذه الصورة ما الحيناشب في الإسبوع الذي بعده بإذن الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته